كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع ترجمة لأبي هريرة رضي الله عنه إذ هو الراوي الأعلى في إسناد البخاري الذي بدأناه منذ عدة حلقات وقبل أن أدلف إلى ترجمة أبي هريرة أذكر مقدمة مهمة تشتمل على حديثين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الأول رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حدثت خشونة بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه فأغلظ خالد لعبد الرحمن فاشتكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام موجها كلامه إلى خالد بن الوليد قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف لا تسبوا أصحابي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وخالد رضي الله عنه من أصحابه فكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقات بل هم طبقات من حيث الفضل من حيث السبق من حيث البذل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فأبو بكر الصديق وعمر وتمام العشرة هم أرفعوا قدرا ثم يأتي بعد ذلك طبقة ثم بعد ذلك طبقة وبعدين طبقة مسلم الفتح إلى آخره وبعدين من كان كبيرا في السن كمان يعني لا تسبوا أصحابي قاله النبي صلى صلى الله عليه وسلم لخالد وهو يقصد عبد الرحمن أي أن عبد الرحمن له منزله خاصة فإذا كان هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد فهو أولى وأولى لمن لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحظى بشرف الصحبة أولى أن يقال له لا تسبوا أصحاري فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم إذا أنفق ولا نصيفة. تعرف المد كقبضة اليد. لما تغرف بقبضة, بقبضة يديك أي شيء تغربي غله رز أي حاجة تملى إيديك الاثنين. دسمه مد. نصيفه نص يع يعني إيد واحد. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لخالد ومن ثم من بعد خالد من باب أولى لو أن أحدكم قدر له أن يمتلك مثل أحد ذهب ودي في العادة, في العادة مستحيلة يعني مستحيلة يبقى عنده ذهب كجبل احد لو قدر يعني أنه عنده كأحد ذهب فانفقه في سبيل الله ثم جاء واحد من أصحابي مثل عبد الرحمن بن عوف فأنفق مدا مد مدا من شعير مش من ذهب مدا من أرز مدا من ذرة يعني بملئ قبضات اليد. هذا المد أعظم عند الله عز وجل من هذا الجبل اللي هو من ذهب لو قدر أن يكون لك كذلك بل نصف مد إذا أنفقه مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يكون عند الله أعظم وأثقل من أن ينفق خالد والصحابي برضه مثل أحد ذهب وبدأ الكلام بلا تسب اصحابي الحديث الآخر رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فخرج علينا فرآنا قال ما أجلسكم قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب فقلنا لو صلينا معك العشاء قال أحسنتم أو قال اصبتم ثم رفع بصره إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع بصره إلى السماء ثم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت اتى أصحابي ما يوعدون وإذا ذهب أصحابي وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون فعندنا ثلاثة أنواع من الأمان نوع كوني ونوعيان النوع الكوني هو بقاء النجوم في السماء لأن إذا النجوم كدرت وتساقطت فقد وهت السماء وقامت القيامة طول ما النجوم تزين السماء في أمان من جهة قيام القيامة فدي علامة, علامة, علامة كونية العلامة الشرعية الأولى بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الأمة أعطاه الله عز وجل عهدا ألا يهلكهم بسنه عامه فيش مجاعه تاتي تحصد الأمة كلها ممكن تحصد شعبا من الشعوب او بلدا من البلاد او تحصد نص المسلمين لكن المسلمين كلهم لا السنه اللي السنه اللي هي المجاعه المجاعه العامه والا يظهر عليهم عدو من غيرهم يستأصل شأفتهم بحيث لا يبقى أحد من المسلمين وأن يلبسهم شيعة ديئ لربنا سبحانه وتعالى منعها النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب له فيها ف وكان النبي وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يمن يستغفرون عندنا دو أمان أيضا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حاجة تانية وهي أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قول آخر في مقابل قوله ما فيش حد في عهد النبي يقول في المسألة قولان قولان دي جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممكن الصحابي يكتهد والصحابي الآخر يكتهد يبي في قولان المجتهدين في المسألة ما الحال لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة الا قول واحد فدا برده كان امان نختلف احنا الاثنين زي ما نختلف اول ما نوصل الرسول عليه الصلاه والسلام هو الحكم ما حد يعقب عليه ولا حد يرد عليه ولا الكلام دا ده. فبرده كان عامل امان وهي اجتماع شمل الامه قال وانا امانه لاصحابي فاذا ذهبت اي بالموت اتى اصحابي ما يوعدون حيبقى فيه قولين في المسألة وفي ثلاثة وممكن يكون فيه اختلافات وحصل أول مشكلة سخيفة بني سعدة والنبي عليه الصلاة والسلام لسه ميت قبل أن يدفن كما كما جاء في بعض الروايات لكن على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم دفن ثم بدا الخلاف في سقيفه بني سعيد وكانت فلتة وفق الله شرها واجتمعت الامه على ذكر الصديق وبعدين استقرت الدنيا لحد آخر خلافه عمر بن خطاب طعن عمر ثم خلف عثمان برضه طعن عثمان خلف علي بن ابي طالب طعن علي بن ابي طالب انفتح باب الفتنه على مصراعيه لكن في الاخر الصحابه هم الصحابه امانه للأمة ليه ما فيش حد يرفع يرفع طرفه في صحابه كلهم كانوا يقرون الصحابة اصحاب النبي صاحبوه وتعلموا منه وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم اختار أصحابه له إذن الصحبه لي لأنها أعظم المراتب شوف النهاردة لما واحد يقول لك أنا تلمت على الشيخ ابن بازي والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عحمد شاكر والشيخ المعلم اليمن والكم... انت كتلميز بتدلدل ودانك على طول ليه رأى الجهادة. وصا وتعلم على العلماء وجلست حتى أخدامهم يكفي أنه رأاهم احنا بنعود نحسده بقى ونقولك لا تتكلم ده هذا رجل ملئ علما أمال بقى لو طلعت بقى في الطبقة وفضلت ماشى حد ما وصلت بقى للتابعين أو, أو تحتيهم الذين حتى لم ليس من التابعين مثل البخاري وغيره ومن الأمة الستة والشافعي و... ها؟ يعني اللي المختلف بس في تابعياته أبو حنيف يقال أدرك أناس ولكن الصحيح أنه لم يسمع عن أنس شيئا ولا تصحروا عن أنس أما مالك فلم يدرك صحابيا فضعا عن الشافعي فضعا أحمد فيبقى ده حتى مش مش تابع يعني ممكن يكون من اواسط اتباع من التابعين من صغار اتباع التابعين من صغار التابعين لو انت شفت الناس اللي زي دول خلاص ما حد بيعرف يكلمك دول بقى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام راوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوه وكحلوا اعينهم برؤيته وشنفوا اذانهم بسماعه قصة كبيرة الصحبه شرف باذخ كانوا الصحابه موجودين ما كانش حد يتجاوز قولهم ما تجاوز قول الصحابه الا اهل البدع بس عمرو بن عبيد والشله بتاعته اللي زيه يعني سواء سبقوه او جاءوا بعده لما واحد يحتج على عمرو بن عبيد بحديث لجابري بن سمره بسمره بن جندب بن جندب رضي الله عنه فقال له ما تفعل بسمره قبح الله سمره لا قبحك الله وقبح امثالك صحابي سمر لا يقبح إنما ظهر بقى الاستهانة بالصحابة بعدما ما فتح باب الفتنة بمقتل علي رضي الله عنه فالصحابة كانوا أمناتا للأمة إذا اختلفوا على الأقل المسائل فيها قولان أكثر ما يمكن أن يتصور ثلاث أقوال مثلا ودي مسألة نادرة يعني في الصحابة يعني لم أجدها كثيرة ممكن قولان موجودة قولان وأحيانا كان بعض الصحابة يترك قوله لصحابين آخر زي ما عرضت على أبي موسى الأشعري قضية في الميراث أبو موسى الأشعري أفتى بفتوى ثم ذهبوا إلى الله بن مسعود فأفتى بفتوى بخلاف فتوى أبي موسى فتراجع أبو موسى عن الفتوى الحيث في البخاري وغيره قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم هذا الحبر فيكم قصه عبد الله بن مسعود وابو موسى الأشعري برضه في التسبيح بالحصى والكلام ده أرجع ابو موسى الأشعري أن ينكر على الذين يسبحون بالحصى حتى يرجع إلى عبد الله بن مسعود اللي هو أعلم منه حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال يا موسى هل انكرت عليهم قال انتظار أمرك أو انتظار رأيك العلماء أخذوا من كده أدب معين كده قال لك لا يجوز أن يفتي المرجوع مع وجود المفضول مع وجود الفاضل في البلد في البلد اتنين من الفضلاء واحد أعلى من الثاني لو, لو المفضول مؤدب يحيل على الفاضل على طول الصحابة كانوا كده كان ممكن الواحد يترك رأيه لراي غير من الصحابة حتى لو كل واحد أصر على رأيه ما بيشغبوش على بعض ولا بيتعدوا على بعض بالكلام بل يحفظون أقدار بعضهم ممكن بعضهم يقول كلمة قوية جدا جدا هي عندنا الآن في منتهى الرقة إذا سمعنا الأقوال الفضيعة التي نسمعها الآن والتي ستسمعون شيئا منها الآن فمن الغريب العجيب أن يسب الصحابة في بلاد السنة يسبوا في بلاد الروافض ماشي مش إقرارا طبعا مني لكن مش ليس غريبا عليهم أذا كان أبو بكر الصديق وعمر الخطاب عند هؤلاء الرافض هم الجبت والطاغوت في القرآن كل جبت في القرآن عندهم هو أبو بكر الصديق وكل طاغوت في القرآن هو عمر الخطاب ده فضلا عن اتهام عائشة في عرضها برغم أن القرآن نازل بتبرئتها ونهم يكثرون عامة الصحابة والذين يقبلونه يفسقونه وليس من الصحابة أحد بقي على الإسلام كما ينبغي إلا سبعة في أقصى تقدير عندهم الكلام ده بنجيبه من بنات أفكارنا ولا بنألفه الكلام ده موجود في الكتب الأصلية وفي المرجعيات عندهم فلما يسب الصحابة في بلاد الروافض ماشي مع المذهب بتاعهم وأنا قلت لك الصحابة ما فيش حد يفتعينه في الصحابة إلا بعد ما فتح باب الفتنة إنما ظل الصحابة في بلاد السنة على القمة كل إذا ذكر اسم صحابي يلهج اللسان برضي الله عنه ليه لأنهم أصحاب نبينا ينبغي أن نقدر هذا القدر الإمام مالك رحمه الله لما قيل له إن هناك من يسب الصحابة قال هؤلاء يريدون أن يسبوا النبي لكنهم لا يستطيعون عندما قالوا له صحابة سوء لما, لما واحد يطلع يقول أبو هريرة الكذاب يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفش يختار اصحابه يعني يعني أثنى على أناس طلع أنهم كذبين بعد ذلك هو دامش يبقى سوء اختيار ولا يبقى, يبقى, يبقى ايه تفسيره ايه يعني احنا في بلاد السنة في مصر مثلا وفي غيرها الصحابة يسبون وانا الحقيقة يعني رأيت أن أترجم لأبي هريرة ترجمة وأضرب عصرين بحجر بدل ما أترجم لأبي هريرة رضي الله عنه ترجمة بمعنى الترجمة أعرف به بأحوالي وأقوالي والكلام ده لا أنا أتيت بعناوين مقال اللي أنا هقوله ده 13 عنوانا بس إنما المذكرة التفسيرية تحت كل عنوان يشيب لهولها الولدان ومنشورة في الجرايد اللي المفترض إن عليها رقابة أي جرمان عليه رقابة إحنا ما عندناش أغلى من الصحاب لأنهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كيف مرت هذه العناوين اللي أنا ساقراها الآن كيف مرت هذه العناوين فضلا عن المضمون الذي كتب تحتها كيف مرت على الرقابة ومضت حتى يعني تجعل القذى في أعيننا فانا قلت خلاص إحنا هنجيب العنوين وأنا سأقرأها على مضض. أنا بقراها وأنا قلبي يتمزق سأقرأها وأنا قلبي يتمزق أن ينشر هذا في بلاد السنة وفين المؤسسة الرسمية اللي هي منوط بها في الأصل أن تدافع عن الدين والدين اللي هم الصحابة يعني الذين نقلوا إلينا السنة في الرد الفعل على هذا الكلام الذي سأقرأه من المؤسسة الرسمية المنوط بها حفظ الدين وإحنا كما قلت بلاد سنة فأنا آسف انني ساقرا هذه العناوين آسف لكن سأجعل ترجمة أبي هريرة تحت هذه العناوين حنصيب كما قلت عصفرين بحجر سندفع كيد هؤلاء في نحورهم بالمنقول والمعقول وفي نفس الوقت ستعرف من هو أبو هريرة رضي الله عنه فهذه العناوين التي سأقروها لكم تبعا مكتوبة كما قلت عناوين في الصفحة بخط كبير أكبر خط ببنط 48 تقريبا سقوط أكبر راو لأحاديث الرسول ده العنوان الكبير خالص اللي في الصفحة العناوين بقى اللي في الصفحة أحبي الخطوط نفسها أحجام مختلفة أبو هريرة راوي الأكاذيب والخرافات كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل عند معاوية ادسم أربعة كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه لكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر بن أبي طالب خمسة كان نهما للطعام وقالت له عائشة إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال يجعل منه مجرد أراجوز دا يقال في أبي هريرة مجرد أراجوز ستة لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى طبعا صلى الله عليه وسلم من عندنا ها الترضي والصالح لنا بذي من عند لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سنة وتسعة أشهر فمن أين له بكل هذه الأحاديث كالدابعا وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشد رأسي سبعة الرسول صلى الله عليه وسلم طرده من المدينة بعدما ضاق بتصرفاته تمانية في أول يوم أسلم فيه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم فأهانه صحابي وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على إهانة أبي هريرة تسعة خدم الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل ملء بطنه كما كان يخدم أهل بلده مقابل طعامه فقط ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام اللي ما يتسماش يعني عشرة باع الرسول صلى الله عليه وسلم قله أدب كلمة باع النبي دي ادب بقى باع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي معاوية ببضعة دراهم فيش حد في قلبه أي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد باع النبي 11 عمر منعه من الرواية وعلي قال عنه أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة 12 واجهته السيدة عائشة قائلة له إنك تحدث حديثا ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشغلك من عنه المرآة والمكحلة 13 عندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية الذي كان يمتلك المال والسلطان ومظاهر الترف والنعيم وابتعد عن علي لأنه لا يملك سوى الجوع والفقر والزهد انا أكرر أسفي مرة أخرى أنني قرأت هذه العناوين دا كلام يقال عن أبي هريرة في بلاد السنة وفي جريدة تطبع والمفروض عليها رقابة أنا يعني سامحوني الصحابة عندي خط أحمر مش عندي أنا بس الصحابة عند كل علماء السنة خط أحمر لا ينبغي أن يتجاوز القضية دي بالذات يعني قضية الصحابة بالذات والهجوم على الصحابة وشتمهم باقذع الألفاظ طبعا اللي كان تحت الكلام ده انا ما اعرفش اقرا اصلا كلام ما يتلبس عليه هدوم الكلام المكتوب تحت هذه العناوين كلام فظيع بكل معنى الكلمه فأنا انا ما ادري الى اين نذهب الى اي منحدر ننزل انا اعرف ان مصائبنا التي تاتينا بالجمله في بلاد المسلمين سببها المخالفه هذه عقوبات تنزل علينا اضعف الايمان اوقف هذا البني ادم اوقفه احاكمه اضعف الايمان احاكمه أقدمه للمحاكمه كما يقدم اي انسان للمحاكمه في ابسه من هذا بألف درجه أقدمه للمحاكمه واعرفه كيف يتكلم عن الصحابه لان الصحابه دي ده معنش بتوعنا احنا الصحابه مش ملكنا احنا فقط الصحابه ملك الجماهير كلها أنا نهض لما بتكلم ما بتكلم ما بتكلمش في لسان طائفي أي إنسان سواء كان رئيسا أو مرؤوسا دي قضيته قضيته ايضا. أنا لا أتصور أن يكون هناك مسؤول في بلاد المسلمين أو في مصر مثلا يرضى بهذه العناوين يرضى أن يقال عن صحابي لأن صحابي بتوعنا كلنا أنا ما لا بقول جماعة ولا بقول فرقة ولا الكلام ده الصحابة ملكنا جميعا فالمفترض ان دي قضية امن دولة قضية امن عام ليه لان السخط ينزل علينا من السماء بمثل هذا فالمفترض انا عايز احمل بلد من الانهيار او ماشيل هذا الكلام لا اسمح مطلقا لاحد ان يتكلم الا اذا كان عالما ومزكا مسألة سداح مداح ومسألة فوضى. مش عايز اخوض كثيرا في الكلام لأن أنا عندي محاور كثيرة قلت لكم 13 محور بعض المحاور مكررة لكن هي في الآخر هتصفى على حوالي 9 محاور أنا سأخذ محورا محورا منه هكشف حياة أبي هريرة رضي الله عنه ومنها في نفس الوقت سأدفع هذه, هذه التهمة المحور اللي أنا سأبتدي به مش هتكلم عن قصة روي الأكاذيب والكلام ده لأنها هجبها لك بعد كده لأنها تأخذ مننا بعض الوقت إنما هابدأ بالمحر التالت اللي هو بيقول كان يطارد الصحابة يسألهم أن يطعموا لكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه بطارد الصحابة يعنيه وردوه يعني يعني راجل بيلأح جتته يوم داخل معزوم عند صحابه وصحابه طارده من البيت او في الباب في كان يطارد فعل ماضي يعني هو ده أبو هريرة ده أبو أبو هريرة خذ القصة دي منين وقصة جعفر منين عشان تعرفوا أن الفهم نعمة وان من رزقه الله عز وجل فهما فقد اوتي خيرا كثيرا لأن الحكمة مبناها في الأصل على حسن الفهم القصة في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ذاته قال والله الذي لا اله غيره انا عايزك تركز معايا بس و عشان تشوف القصه ماشيه ازاي وانا عارف ان انك بعد ما تسمع الحديث مش محتاج ان انا افسر لك حاجه وهتعرف هذا البني ادم بيفهم ولا قال أبو هريرة والله الذي لا إله غيره لقد رأيتني أصرع بجنب هذا المنبر الحديث عند البخاري وغيره وأنا من طبيعتي أنني أجمع الفاضل الحديث من كتب شتى وقد أعزوه لواحد يعني ممكن أقول الحديث في البخاري ثم آتي ببعض سياق ليس في البخاري عشان ما فيش حد يستدرك عليا واللي القطعه دي مش في البخاري القطعه دي عند فلان او علان فأنا انما اوثق الرواية بس اوثقها أما مجمل الفاظ الروايه فانا يعني اتي يعني طرق الحديث كلها وبصل الفض بعدها على بعض وبتمم الجمل للنقص والكلام ده لحد ما الحدث يكون كاملا قال والله الذي لا اله غيره لقد كنت اسرع بجنب هذا الامر بيسرع يعني بيغم عليه فيجيء الجائي فيراني مصروعا يظنني مصروعا يعني عنده صرع فيضع قدمه على عنقي ما هو عايز بيتنطط وتهبد ويتلوى على الأرض فيفكر ان هو عنده صرع والحاجة يوم يبرك فوق مثلا عشان يسكته وما بي إلا الجوع اللي عمل في القصة دي وبيغم عليه أنه جائع ففي يوم من الأيام كان جائعا فحب يحتل حيلة يحفظ بها ماء وجهه ده اللي بقولك يطاردوه يطارد الناس يطارد الصحابة يعني, يعني ليس عنده حياء شوف ابو هريره بقى بيقول ايه فجلست على طريقهم يوما صلوا صلاة معينة صلاة الظهر صلاة العصر طلع بدري اول واحد طلع من المسجد وراء على الطريق العمومي اللي كل الصحابة بيمشوا فيه علشان كل واحد يروح بيته من طريق جانبي قال فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وانها لمعي أنا مش بسأل لأنها مش عارفها يعني ولا عارف تفسيرها لا انا بس سبيبه كده لما اقول ما تقول في قوليت على كذا كذا جايز يقول لي طب تعالى بس تعالى بس نمشي نتغدى بقى ولا حاجه مش وأقول لك في السكه يبقى اصاب, إيه؟ أصاب حاجته دون أن يريق ماء وجهه فهو بيقول لك سالته عن آية من كتاب الله وانها لمعي لست جاهلا بها ما سالته إلا رجاء أن يشبعني كان يقول لي طب تعالى بس نتكلم واحنا ماشيين في الطريق وقال دي احنا ماشيون فجأة دخلنا البيت عنده هيقول له يعني يقول له ممكن يصادف طعام ولا حيقول له خلاص يقول معانا. يبقى خلاص ايه اكل قال فمر ولم يفعل ابوك الصديق قال له والله آيه كذا كذا كذا المعنىها كذا كذا والسلام عليكم قر ولم يفعل قال ثم جاء عمر مر عليه عمر قال فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سالته الا رجاء ان يشبعني في بعض الروايات الا رجاء ان يستتبعني يقول لي اتبعني فمر ولم يفعل رحش هو بقى بكر الصديق وخبط عليه وقال له معلش انا جعان ولا الكلام ده ولا رح لعمر حصلش فظل واقفا قال حتى مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما راني تبسم وعرف ما بي قال ابا هر الحق أهو رجاء ان شو شوف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام قال فتبسم دين امراه واحد وعرف ما بي وقال ابا هر شوف الاخلاق تبسم الاول ليه؟ لأن هذا التبسم يعني يمد جسور دفء أنت لما تضحك لواحد لا سيما هو مش عارف أنت مش عارف هو جاي ليه؟ يعني أنت قابلت واحد على باب البيت والكلام ده جالك فأول ما شوفت ضحكت له أنت مش عارف هو جاي ليه؟ ممكن بعد كده تكشر منه أو بعد كده تنهره لما يقول لك القضية اللي هو جاي عشانها لكن ابتداء ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة فيعني إيه كأنه اغرى أبا هريرة إن هو يتكلم قال وعرف مابي، بي فرصة النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه رخم كنيته ما أنشي أبا هريرة لا زي ما احنا بنقول كده دلعه يعني وطبعا أنت لما بترخم اسم إنسان يدل على أن بينك وبينه ود يعني مثلا ساعات كده يبقى اسمه محمد تقول له أبو حميد خلاص إبراهيم تقول له حنف مو حنف ده إبراهيم حنيف يعني عشان إبراهيم حنيفة إبراهيم حنيف يعني فأقول له حنف مثلا محمد تقول له حمودة محمود أصدر تقول له حمودة يعني عايز أقول إيه لما بتدلع بني آدم ها؟ إيه يبقى كان ده ما فيش كلفه بينك وبينه فلما قال له أبا هر الحق يبقى أنا عندي ابتسامه صلى الله عليه وسلم أشاع دفء ومده جسور الود ها؟ وبعدين قال له أبا هر كمان يبقى ده يدل عليه على ان المساله فيها قرب يعني فابو هريره انطلق وخلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل وجد إناء فيه لبن قال لأهل بيته من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أبو هريرة استفشى عارف يعني لبن كتاب وحيشرب بقيم لبطنه بتاع مع هيئة وائعه بقولك بيغم عليه من الجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم لنا يشركوننا في هذا اللبن هو اللبن ده يطلع إيه لكباية لبن أهل الصفة كما ذاك صنف العلماء فيهم كان عددهم احيانا يصل إلى ربع مية وأحيانا يقل إلى دون المئة خلوهم أقل من مية فابو هريره بيقول فأحزنني ذلك وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة لقد كنت أرجو أن أشرب شربة لكن بالنظام ده مش هيلأي حاجة هو بؤ واحد الله إليه ثم أمر آخر أحزنني أنني الذي أدعوهم وأنا الذي أثقيهم وساق القوم آخرهم شربة يعني أنا مش هيفضل حاجة باختصار هم ما هيشربه لأنهم أضياب وأنا اللي بناوله مش عارفين الكلام لكنه قال ما كان يقول الصحابة الأخيار الأبرار ومن سار على منوالهم إلى أن تقوم الساعة ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد نفذ الأوامر حتكسب حتى لو كان ظاهر الأمر الشناعة من وجهة نظرك واستمع إلى كتاب الله عز وجل ولو أن كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم وده حاجه صعبه جدا واحد يقول واحد ايدبح نفسه بسكينه مثلا او سيب بيتك وامشي في الصحراء بلا بيت مساله شاقه ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به رغم أن ظاهر الشماعة بالنسبة للمكلف لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدننا أجرا عظيما ولهديناهم صلاة مستقيما ده آية من كتاب الله وفي نظائر لها أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرى مسلم في صحيح عن رفع بن خديج رضي الله عنه قال جاءني بعض عمومتي وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا هو كراء الأرض وطاعة الله ورسوله أنفع ده عم رافع بن خديجة ولا بقولي الكلام ده أنا بأقر عندي أرض لكن أنا لست راجع ما مناش فلاح طب حسيب الأرض تبور لا أقرها الواحد بيعرف يزرع ونتفق على الشطر التلت والتلتين الربع وتلت تربع زي ما نتفق في الاخر أنا هستفيد كصاحب أرض وهو يستفيد كمزارع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حرم هذا طبعاً كان ده نسخ بعد ذلك وأبيح بعد ذلك لكن في مرحلة من المراحل كان هذا الكراء الأرض منع اللي هو بيتكلم عنه عم رافع بن خديج يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان كان نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع حتى وإن كان ظاهر الأمر الخسارة بالنسبة لي ان الأرض على الأقل هتفضل بيها فده بقى إيه ده بقى العنوان الذي يظلل كل مؤمن ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد راح أبو على إلى الصفة جاء أهل الصفة جلسوا كلهم النبي عليه الصلاة والسلام برك على الاناء وسمى الله سبحانه وتعالى وأعطاه أبا هريره اسقيهم يا أبا هريره يجي يد الاناء للراجل الاولاني يشرب لما يملا بطنه والاناء كما هو اللبن زي ما هو لم ينقص ياخد الاناء يديه للتاني للتالت الرابع لل حنفترض يعني العدد كان مئه انسان خلاص والاناء مليان زي ما هو فابو هريره خلاص وصل للنبي عليه الصلاه والسلام بعد ما الضيوف كلهم شربوا أهل الصفة الذين تركوا اموالهم وديارهم لله ورسوله وكانوا فقراء عشان كده كانوا قاعدين في المسجد فقراء اي حد يتصدق عليهم الكلام دا وكان ابو هريره من اهل الصفه كمان يعني هو ما كانش بعيد عنهم يعني انما كان معاهم اول ما ابو هريره اتى بالاناء الدالي النبي عليه الصلاه والسلام قال فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم كانه كان عارف برضه ان ابا هريره بيقول لنفسه كده الكلمتين اللي هو قالهم اللي زعل عشانهم يعني أنا أهل الصفة وإناء لبن طب أنا أشرب أنا أنا أولى ده أنا حمت من الجوع وبعدين كمان أنا آخر الناس فأنا آخر اللي هيشربه مش هيتفضل لبن الهواجز دي النبي عليه الصلاة والسلام أدركها ولذلك بعد ما خلص أبو هريرة ود الإناء للنبي عليه الصلاة والسلام قال فنظر إلي وتبسم وقال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت شوف كل الجامع ده كله شربوا لبن زي ما هو ها كأنه يقول ما تقول لنفسك الآن وما هو وزن هواجسك كنت خايف أنت شربش ولا تلاقي لبن ولا الكلام ده قال أبا, أبا, أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت فقلت له صدقت يا رسول الله قال أبا هر أقعد قال فقعت قال اشرب فشرب اشرب فشرب اشرب فشرب اشرب قلت والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا خلاص معدته تنفجر لا اجد له مسلكا فقال ارني خد الاناء ثم سمى الله عز وجل وشرب الفضلة التي بقيت في الاناء أي إنسان عاقل عنده دماغ سمع الحديث ده الحديث ده فيه أي معنى مما قاله هذا الصبي انه كان بيطارد الصحابة والصحابة كمان يردونه يعني حتى مش كان يعني بال... مش كان... ده ده ده ك... هو ده الكذب والافتراء فعلا إلا جعفر بن أبي طالب نعم جعفر بن أبي طالب كان يحب أبا هريرة وكان كثيرا ما إذا لقي أبا هريرة كان يدعوه إلى الطعام بل في طريق من طرق الأحاديث ان بعد ما خلصت وانتهت حدث بها أبو هريرة رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال لي عمر فاكر لما اليوم الفلاني لما سألتك عن كذا وكذا وكذا الحين كنت بسالك كنت جائعا جدا وكان نفسي تقول لي تعالى قال فندم عمر كان عمر ندم ان هو لم يفطن ما يريده ابو هريره كان على الاقل اخذ واساس الصحابه دول مش هتلاقي اخوات شو زيهم ابدا ليش حب ابدا ابدا بين اثنين كما تجدوا بين الصحابه رضي الله عنهم اخر نبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأخذوا حلو الأخلاق الشمائل والكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام وما كانش كلام نظري زي حالتنا كده يسمع ويقلب يسمع ويقلب لا كان يسمع ونفذ كانش حد يقول للنبي لا أبدا وكانت أخلاقه الطيبة صلى الله عليه وسلم تشملهم وتظللهم جميعا هذه القصه اللي هو بقولك كان يطارد الصحابة عشان يأكل وهم يردونه من على الأبواب هي دي القصة دداء منتهى التعفف منتهى التعفف حر وأبو هريرة من هؤلاء الأحرار لا يفعلون هذا بل إنه لم يبح للنبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما أظن أبو هريرة سيذهب وإن ذهب فهي عادة له لأنه كان يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني يدي مع يده في أي مكان أبو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطعم أبو هريرة لكن على الأقل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فهم ما في قلب ابي هريرة الحر لا يقف أبدا بباب نذ عموما شوف الشفيع بيقول هو بتكلم عن الأحرار يعني لقلع ضرس وضرب نفس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس وده كله مستحيل اللي أنا بقوله ده في في مستحيلات ها لا لا لا قود فرد ودبغ جلد بغير شمس كل ده اهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس يعني أنا لما أخلع درس ولا أرد امبارح كمان وإن أنا أحط الجلد في البرد عشان أنا يعني حاجات كلها إما ضرب من ضروب المستحيل وإما مستحيل وإما شبه مستحيل قال الحر ما يعملش كده لا يقف ابدا يطلب نوالا ولا احسانا من باب نحس ده المحور الأول وقصة جوع أبي هريرة تكررت كثيرا كما قلت لكم كان من اهل الصفه. وترك أهله وبلده مهاجرا إلى الله ورسوله ده اقول لك كمان مما يدل على كرم أبي هريرة أول ما أبو هريرة أسلم الحديث صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان ابو هريره معه عبد وانت عارف العبد زمان كان عباره عن فلوس اتعذرت اشوف لي راس راسين 3 بعهم فالعبد ده عباره عن فلوس المهم ان العبد ضل من ابي هريره افترق في روايه انه ابق هرب يعني من أبي هريرة أبي هريرة يدور عليه ملاهوش. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وأسلم أبو هريرة إذا العبد جاء مسلما أبو هريرة جالس النبي صلى الله عليه وسلم جالس العبد جه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا عبدك أو هذا رقيقك أو غلامك قالش عبدك هذا غلامك قال يا رسول الله هو حر لوجه الله اهو يعني مع فلوس اهو مع فلوس وتصدق بها قال يا رسول الله هو حر لوجه الله العنوان الثاني قال لك اول ما اسلم طلب الغنيمة اول ما اسلم طلب الغنيمة فأهانه صحابي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ردش عنه عايز يقولك انه كان محتقر يعني اتشتم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والنبي سيد الناس يشتموا فيه لو كان يعني له قيمة يعني وله رصيد لا على الأقل زجر القائل الفهم نعمة شوف الخبر الخبر ده رواه البخاري في صحيحه معلقا معلقا يعني, يعني محذوف أول يعني، <تصفيق> وصله أبو داود وابن الجارود في المنطقة وغيرهما أن أبا هريرة وهو جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل أبان بن سعيد بن العاص على سرية أرسلوا إلى المدينة قبل نجد ومعروف ان الغنيمة ما بيأخدهاش إلا من إلا من اشترك في الوقعه اشترك في الحرب فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وجالس أبو هريرة وأبان جاي من ال ال السفرية بتاعته، فقال يا رسول الله اقسم لنا، اقسم لنا، فقال أبو هريرة يا رسول الله لا تقسم لهم، فقال لا قال ال ال أبو هريرة يا رسول الله لا تقسم لهم. فابان قال ايه قال لي هراية يا وبر تحدر من راس ضاء او تدأدأ من قدوم, قدوم ضاء ها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا ابان ادي القصه كلها ايه بقى كلام سعيد ابان بن سعيد بقول لابي هريره يا وبر تحدر من رأس ضأن الوبر ده عبارة عن دويبة صغيرة تشبه الفقر تسكن في الجبال وإيه اللي هو الجبل رأس الجبل يعني فكأنه بقوله إيه أنت كالفقر الذي جاء من قمة الجبل يعني ليس لك قيمة رأيك لا قيمة له يعني يريد أبان أنه يحقر رأي أبي هريرة في المسألة دي بلو وانت لا في العلوة ولا في النفيف ده أنت حته وبر نزل من من رأس جاب فقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ردش عن أبي هرير يبقى ملوش منزله طيب طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس يا أبان اجلس يا أبان دي فيها معنى اسكت ولكن أنا هقول لك على حاجة ملزمة طبعا احنا كلنا عارفين حديث الإفك وأنه لم يمر بالمسلمين واقعة كادت أن تمزق المجتمع المسلم مثل واقعة الإفك ورميت عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهره الزيل المبرأة من فوق سبع سماوات اتهمت بالزمن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يستشير أصحابه في فراق أهله في أمر عائشه استشار علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني متأزم والمسألة فعلا فتت في عضده قال يا رسول الله النساء غيرها كثير طلقها يعني وتزوج غيره والنساء غيرها كثير سأل أسامة بن زيد قال يا رسول الله هم أهلك ما نعلم إلا خيرا سأل بريرة الجارية ها يا بريرة ما تقولين في عائشة قالت والله لا أغمط عليها شيئا قط ما فيهاش عيب إلا عيبا واحدا أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتاتي الداجن فتاكله ادي كل العيب اللي عند عائشه حديثة السن لسه سنها صغير ما تعرفش تدبر البيت ولا معاش البيت ولا الكلام ده كانت لما تعجن العجين ما كانتش بتغطيه كانت تسيبه مكشوف تيجي المعزه يجي الجدي بتاعي ومواكل العجين هذه اللي عند عائشه فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مستوثق من براءة اهله لكن منتظر الوحي بعد ما عمل الجولاد بين أصحابه صعد المنبر وقال أيها الناس من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا فقام سعد بن معاذ سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن يوم مات ودي ما حصلتش البني آدم غير سعد ما حدثت لانسان قط وعرش الرحمن ده حاجة مش بسيطة الرحمن على العرش استوى مالك السماوات والأرض استوى على العرش العرش ده كرسي ده اهتز يوم مات سعد قام سعد ابن معاذ قال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه لأنه كان سيد الأوس وإن كان من الخذ وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك برضو لم ما أحب أن يفتت على سعد بن عبادة لأن سعد بن عبادة رئيس الخزرج وانتو طبعا عارفين ان كان بين الاوس والخزر الزمان في الجاهلية منافسات ومطاحنات وحروب وقتل ودماء واموال واعراض القصه ضيعة بين الاوس والخزر. فبرضو يعني النفوس ممكن يكون فيها شيء فسعد بن عاد تكلم عن ما يملك هو اتكلم كلام واضح وصريح ومباشر ان كان من الاوس ضربت عنقه حتى مش قال له امرتني فضربت عنقه لان اللي يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام مش محتاج انا اخد اذن انا اضرب رقبته على طول لكن لما جاء ذكر الخزرج قال وان كان من اخواننا ادي اول احتراز من الخزرج امرتنا ادي ثاني احتراز لان لما الرسول عليه الصلاه يقول لسعد بن معاذ وهو من الاوس اضرب راس فلان من الخزرج ما فيش حد يفتح بقه ما يعرفش يفتح بقى. أقول للنبي ليه ما كنت أقول لنا اللي أتي له أنا من الخزرج واللي عارفين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فانها منتنة فسعد بن وعاد احترز بإحترازين الاحتراز الأولاني قال ما قال إخوانان الاحتراز الثاني لما الأمرتنى برغم هذا الاحتراز سعد بن عبادة عاكبه شكلام قال والله لا تقدر ولا تستطيع أنك تقرب من حد من الخزرج يعني طبعاً دي مش معناها ان هو سعد بن عباده رضي الله عنه بيدفع عن الخزرج لا عايز يقول لو واحد من الخزرج تورط انا يشرفنا اقطع رقبته انت تقطع رقبته بالنسبه ايه وانا شغلتي ايه يعني لما واحد من قبيلتي انا يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام ده ما يفضلش حي هو سعد بن عباده عايز يقول له كده مش معترض على الكلام ده ليه لان الانتقام من ساب النبي شرف ما يعديش سعد بن عباده فهم سعد بن ام بن حضير فقال سعد بن عباده انك منافق وتجادل عن المنافقين كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر قال حتى هم الحيان الاوس والخزرج ان يتقاتل بالسلاح في المسجد من الغم اللي ركب المجتمع المسلم بسبب تكدر خاطر النبي عليه الصلاه والسلام من اتهام امراته العفيفه طاهره الذيل بالذنب يقول لك احنا ما فيش المجتمع المسلم ما ذاق مثلها قط الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر كل اللي عمله أنه لازال يخفضهم يعمل لهم كذا بإيديه لازال يخفضهم حتى سكنوا يبقى على مقتضى هذا الخول النبي صلى الله عليه وسلم ما عن سعد بن عبادة لما سيد بن حضير قال له إنك منافق وتجادل عن المنافقين ويش عارفين يبقى خلاص سعد بن عادة منافق بهذا الاعتبار علشان انا بايع ممكن في انسان عاقل يقول هذا الكلام لما اختصم علي والعباس رضي الله عنهما والحديث صحيح مسلم عمر الخطاب جالس مع عثمان بن عفان ومع مجموعه من الصحابه حتى جاء غلامه يرفع اسمه كده يعني أظن يرفع أو هو راوي الحديث مالك بن أوس بن حدثان والغلام بتاع عمر اسمه يرفع. المهم دخل مالك ابن أوس يعني عهد بعيد بالرواية أو يرفع غلام عمر قال له هل لك في العباس هل لك في علي قال له ادخل دخل علي بن أبي طالب جلس معهم. بعد شويه كده قالها لك في العباس ابن عبد المطلب قال له يدخل دخل اول ما العباس راى علي ابن ابي طالب شتمه بعده شتائم مذكوره في صحيح مسلم فقالت الجماعه يا امير المؤمنين خلص احدهما من الاخر ريحهم من بعض اسمع من ده واسمع من ده وسلكهم من بعض وحدث حوار طويل بين بينهم يبقى عمر بن لما سكت عن شتيمة العباس لعلي بن أبي طالب يبدأ أقر يعني ممكن واحد يستغل يقول لك شتم بحضراته ولم يرد عليه يبقى أخذ أهانه بيقر على هذا الكلام هذه أفكار ال. هذه القصة بتاعة أن صحابي أهانه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع النبي عنه ده قوله اجلس يا أبان معناها أنه لم يرتضي قول أبان ليه لأن الواقع نفسها لا الغنيمة نفسها أبان ليس له فيها وده رأي قاله أبو هريره وأبان رد عليه وفي رواية أخرى ان المسألة معكوسة كمان واللي عايز يشوف القصه دي يراجع فتح الباري الحفظ الحجر حجر العسقلاني جمع بين الروايات واتى بالرواية والرواية المقلوبة ووفق بينهم أحسن توفيق يعني هذا لما يجي يقول ان أهين في حضرة النبي قادل القصه كلها عشان كده أنا بقول لكم لا تأخذوا دينكم من صحيفة ولا مجلة لا تأخذوا دينكم إلا ممن تعتقدون ديانته وعلمه احنا في زمان الفتن فيها مستعرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة قالوا من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام الرجل التافه يتكلم في أمر العام الذي يتكلم باسمك تافه عندهش كلام يقوله لا يفسن الكلام وعندهش لا فكر ولا عنده عقل ولا عنده رويه ولا لكن أنا يعني كما قلت لكم أنا مستغرب جدا أن أن يجتمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد السنة ودك شايف أنا بجيب المحاور محور محور وبقول لك أهوت المحاور دي شكلها هي وأصل القصة ااا المحور اللي بعد كده بقول لك كان ناهما للطعام خلاص فوتناها. قالت عائشة إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال يجعل منه مجرد اراجوز طب رجل مهزار مش عيبه حتى عندنا رجل بهزر يعني خفيف الظل يعني فلو ثبت أن عائشة قالت هذا فهو ده المعنى انه خفيف الروح وانا أقول لك بقى اللي هو بيقولك كان يسلك سلوكا مع الأطفال يجعله مجرد اراجوز انا أقول لك القصه ايوه عشان تعرف هؤلاء في قلبهم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم مش هقول الصحابه ام لا لان ما فيش حد في قلبه تعظيم للنبي يتكلم عن واحد من الصحابة بالطريقه دي ابدا الواقع اللي أنا هقولها دي صحيحة على شرط مسلم رواها الإمام ابن سعد في كتاب الطبقات حتى انا يعني من زمان وأنا القضية دي أمامي حافظ سند ابن سعد حتى حافظه لما لقيت القصة دي وقعت ادور على أصل الحكايات والكلام ده وقفت على سند ابن سعد صحيحنا على شرط مسلم يعني ابن سعد قال أخبرنا عفان ابن مسلم وعارم ابن الفضل قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت بن أسم الولاني عن أبي رافع الصائغ أبي رافع الصائغ اسم نفايع كل السنة ده على شرط مسلم طبعا كله على يعني, لو يعني اللي خلاني ما أقولش على شرط البخاري إن حمد بن سلمة من أفراد مسلم وطبعا عارم بن الفضل ده من أفراد البخاري ها؟ لكن عفان بن مسلم اللي هو اقترم بعارم بن الفضل ده من رجال الشيخين شيخ البخاري ويرو عنه مسلم بواسطة أبو هريرة بقولي مر اسمه أبو نفيع طبعاً نفيع أبو رفع الصغدي رجل أدرك الجاهلية، ها؟ أدرك الجاهلية مخضرم يعني يقول كان مروان ابن الحكم الأمير يستخلف أبو هريرة على المدينة. معنى يستخلف يعني؟ إيه؟ يعني أبو هريرة الأمير بتاع المدينة. فكان أبو هريرة يركب دابته. وهو يقول أوسعوا للأمير ها أنا أبتلك زي أقول لك خفيف الروح أوسعوا للأمير وكان يأتي الأطفال وهم يلعبون الغلمان صغار خلي بالك ده هو مين وهو أمير المدينة أمير المدينة مش صحابي بقى لا يعني أمير المدينة انت عارف الأمير بقى يعني أضي تهدي عليك أدي بيبقى ماشي كده مناخير وعملة كده كده ليه فوق إذا أي حد خاطبه وخطب كده ولا مش كده مش عارف ما جابش العبارة كمان بغي بتاع يا ويل فده أمير بقى متلبس بالإمارة وكمان صحابي والكلام ده فكان بيحب يهزر مع الولاد يجي يلاقي ولاد بيلعبوا لعب لعبه معينة كانت اسمها لعبة الأعراب أو لعبة الغراب فيقوم جاي جاري في وسطهم أول ما يجري في وسطهم فجأة زي أي واحد يقول العيال يفزعوا يفزعه ده يجري منه يجري شماله الكلام ده ده يعيب أبو هريرة يعني أنت لما تيجي تكون راجل كده كبار يا أخي ده حتى حتى الواحد لما يكون كبير تواضعه بيبقى له طعم تنازله بيبقى له طعم البساطة بتاعته بيبقى لها طعم يعني يجي طب, طب على رجولك يقولك الأب الإنسان ها؟ ده أنا شفت مرة زمان في معرض كتاب الدولي كانوا أيام يعني في بعد التسعينيات بعد سنة تسعين بشوية كده كان الجناح العراقي أنا ذاك بيوزع كتاب عن الرئيس العرق صدام حسين وكل كتاب مصور كل كتاب مصور يحط ايده على الفرس يكتبه تحته الفارس لمجرد ان حط ايده على راس الحصاد بيصلي على سجاده المؤمن بينطط كوره الرياضي ها ماسك شجره الزراعي ها فانا بقولك لما يكون الواحد كبير قوي يعمل حاجه تكه كده يا سلام على المقالات والبتاع والكلام ده أقول لك بقى التواضع وفعلا الكبير لما بيتواضع تواضعه له طعم يعني الرسول عليه وسلم مثلا لما يوطي على إنسان عشان يسمع له لما جارية وده صح مسلم كانت جارية في عقلها شيء كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتلف بيه في, في شوارع المدينة ما ينزع يده من يدها انت أول ما بتسمع الكلام ده صلى الله عليه وسلم بتقول دي هي الأخلاق لما يجي واحد أمير كبير واحد يقابله بعبارة خشنة فيقابله بعبارة لطيفة يزيد في نفوس الخلق هو عمر الخطاب رضي الله عنه مثلا لما كان ينم تحت شجرة ولا عنده حراس ولا عنده الكلام ده كان وقافا عند كتاب الله لما الأحنف ابن قيس عمه وقال له الحر ابن قيس قال له أرجو ما كنت أخطط في الأحنف الحر بن قيس قال لابن أخي ابن أخي ادخلني على هذا الأمير فإن لك وجها فأول ما دخل الحر بن قيس قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل وده مين بقى ده عمر الخطاب قال فهم به عمر هي فابن أخي الحر ده قال الأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين والكاظمين الغير والعافين عن الناس قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين وفي الواية قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال فسكت عمر وكان وقافا عند كتاب الله أول ما تذكروا يؤف فورا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسلم لما دخل على بيتفقد الزكاة فكان من ضمن الزكاة مسك عنبر مسك اوضه غرفه للمسك وانت عارف المسك ريحته بتطلع كده اول ما دخل عمر بن عبد العزيز غرفه المسك امشدد مناخيره قالوا له عملت كده يا امير المؤمنين طال رائحه المسك ماليش حق فيها وهل ينتفع منه الا بريحه تلاقي ده فين حتى برغم إن ده لا حرج على عمر أن يفعل هذا العطر في الجو هنعمل ايه يعني لخد جرم ولا حط ولا الكلام ده لكن أمسدد من خيره. يزيد عندك عمر ولا لا يزيد معني شوف تكة بسيطة عشان كده كل من الإنسان يكون كبيرا لابد أن يكون نبيلا لابد أن يكون فاضلا لابد أن يكون حكيما حليما ما يجيش أي واحد يستفزه فيقوم يلبس الشهرة بتاعته ويلبس المكانة بتاعته ويرد على الرجل الصعصعين وقول له بص لنفسك تبتكلم مين لا كلما تواضع الكبير يخذها ضعب بيبقى له ايه فده أبو هريره أمير المدينة لما يدخل يهزر مع الواد يلعب فيهم يدخل فسطهم ورمى نفسه فسطهم يوم عليها يفزعوا يفزعوا لأنه مفاجأة برضو أيا كان اللي رمى نفسه انت احنا نفسينا لو كلنا قاعدين مع بعض فجأة لينا واحد حاجة طبت من السقف مش لازم حية ولا لازم فاره ولا لازم اي حاجة اي حاجة وقعت من السقف احنا كلنا بنتخض وايه ده مثلا دخل واحد فجأة من غير ما يقول احم احم ولا مش عارف الكلام ده كلنا بنتخض ودول غلمان بيلعبوا فجأة لأ واحد رامى نفسه بمسطه هو ده اللي بيقول انه كان بيعمل مع الاطفال اشياء تخلي منه مجرد ارجوز هو ده أبو هريرة ولما كان يركب البغلة بتاعته ويدخل السوق يقول أوسعوا للأمير أوسعوا للأمير أبو هريرة اللي عنده إمارة ولا يحزنون وبعدين كان لبس قميص من الكتان الكتان يعني فخم يعني فتمخط فيه نف فيه يعني وقال بخ بخ أبو هريرة تمخط في الكتان يعني حاجة أملاء يعني وقال له عبد الله بن رافع يا ابا هريره كما في الترمذي لما أه كنيت بابي هريره فقال الا تخافني ليه هر ممكن يعضه يعني هو ابو هريره بقول لك كان زي بتعبيرنا احنا خفيف الروح ها بقول له لماذا كنت بيبهروا عنه مش خايف مني أو يعني ايه مش فيه ولا عض ولا الكلام ده فشوف المؤدب قال له ايه قال والله اني لأهابك هيبه علم وهيبه صحبه ها مش قال له اخافك لم يقول ألا, ألا, الا تخافني ألا ت... قال والله بلى اني لأهابك قال له انا ليه كنت بابي هرير اي كان عندي هر وكنت باخدها معي واحطها في قمي فبعد ما اللي في قمي وبتاعه عاده خيل لي ابو هرير وحتى لما كان حد يقول له يا ابا هريره يقول يقول له قل يا ابا هر الذكر عندي خير من الانثى الذكر عندي خير من الانثى يقول لي أبا هر ما يقولوش ابو هريرة كان حلو الشمائل حلو الشمائل لطيف المعشر بسيطا سهلا كان عنده لا كبر ولا عنده الكلام دهوت فيوم يفسر هذا عند مرضى العقول ولا أقول مرضى القلوب وإن كان يعني القلب إذا علقت قرينة خارجية بالقلب الحكم ممكن نعلق بيها يمكن أحكم على ما في قلب انسان بقرينة خارجية والكلام ده أنا ذكرته قبل ذلك ربما يكون بعض الناس أو كثير من الناس نسيه لأن كثر الكلام ينسى بعضه بعضا لكن لا أقيم لا لا الدليل الآن لكن على الأقل ده مريض عقلي عقله مريض اللي خلي من محاسن أبي هريرة يقلبها سوءا إذا محاسن اللات أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف اعتذر الحاجة الجميلة اللي أنا بعملها تقلبها لتخليها سيئة قل لي اعتذر إزاي قل لي أعمل إيه إذا كان الجميل بتقلبه سيء وما للسيئة تعمل في إيه إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف اعتذر واللي بحث صلة إن شاء الله تعالى قدر الله وجمعنا بكم مرة أخرى نكمل ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.